بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيلة رسول من الله يسلو صغبا وظهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين لهد الكتاب إلا من بعد ما جاء وما امروا الا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم, في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه الذين هم نوع الصالحات أولئك هم خير البلية جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الألعار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه